50 languages. شنقوري دليری 57 57 врач дж عندي موعد, عندي موعد مع الطبيب الموعد عندي في الساعه 10 الموعد عندي في الساعه 10 سد حضرتك ما اسم حضرتك يب غ قش السج خشت تفضل اجلس في غرفة الانتظار تفضل اجلس في غرفة النتظار شر جداشت الطبيب سيأتي حالا الطبيب سيأتي حالا؟ تدي استرخوفكا شيوي تأمينك الصحي مع أي شركة تأمينك الصحي مع أي شركة ستقي سيرغ قوزغقين سلهجيشتا بماذا اقدر ان بماذا اقدر ان اخدمك وز غورم ج هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم ووزر أ الموضع الذي يؤعلم؟ أين الموضع الذي يؤلم وز سغج الشعر دائما بألام في الظهر؟ اشعر دائما بألم في الظهر عندي صداع في اغلب الأوقات عندي صداع في اغلب الاوقات اشعر احيانا بألم في البطن اشعر احيانا بالم في البطن فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك تمدد على السرير من فضلك تمدد على السرير ويشدك ويا شقيوه داغ ضغط الدم تمام ضغط الدم تمام سا ووتس قبخاس الحشد اعطيك ابرة حقنة اعطيك ابرة سا ووتس ويسونو قواستشت اعطيك حبوب اعطيك حبوب ووتس ازو شابم باي ريzept قففيستخشت اعطيك وصفه طبيب للصيدليه